موقع رياض القرآن يقدم يقعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتؤمنوا قلوبكم وما نصر إلا من يقطع طرزا من الذين كفروا أو يكبتهم فيانقلب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يجوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء. وتقوا الله لعلكم تفلحون وتقوا النار وتقو النار التي أعدت وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والهرى وجنة وسارعون والذين إلى فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر دونهم الله ومن يغفر دونهم الله والذين إلى فعلوا فاحشة أو ظلموا اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من سحتها الهموم